إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِن يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ رَطَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِنْ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 الله الذي خَلَق سَب سماواتِ وَمِنَ الأِّ مِث لَ ييتَنزَّل الأمرْ بَنَهُ لتعلموا أن الله لَ شيءَ قير. لتعَوا أن اللهَّ لا كُ شيءَ قَديروا وَأَ اللهَّه قَ حابَ بِكُ شيءَ إِ